الدعاء لولاة الأمور هذا مهم الدعاء لولاة الأمور من الأفراد والجماعات هذا مهم جدا لان ولاه الأمور إذا صلحوا صلح المجتمع بعض الجهال أو أهل الضلال يستنكرون الدعاء لولاة الأمور يقولون هذا مداهنة لا هذا نصيحة ما هو هذا حقهم علينا أن ندعو لهم ندعو لهم بالصلاح والهداية هذا من حقهم علينا قال بعض الائمه فضيل بن عياض يقول لو اعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان هل يدل على أن الدعاء للسلطان أنه مهم جدا لأنه إذا صلح اصلح الله به المجتمع واذا فسد فسد المجتمع لان الناس كما يقولون الناس على دين ملوكهم الدعاء لولاه الامور سنه سنه مجمع عليها عند اهل العلم لا سيما في خطبه الجمع يؤمن الناس على ذلك فلا يستنكر هذا الا اما جاهل وإما من في نفسه ريب وشك نسأل الله العابد